أحسنت أن من أكبر النعم على هذه الأمة التأليف بين القلوب الفائدة الثانية فضل أن التأليف بين القلوب من الله عز وجل فإذا وجدت ألفة فذاك من الله تعالى ولها أسباب خمسة من يذكر هذه الأسباب؟ أسباب الألفة الخمسة عندك الدين بالترتيب تفضل الدين النسب والمصاهرة والمؤاخاة رفع ال البر احسنت طيب الفائدة الثالثة عندما من عندك اوسام ان الرابطة الحقيقية هي رابطة الدين وهي اكوى الروابط طيب لا عند غيرك الفائدة الرابعة وهذه ذكرت ضمن الفائدة السابقة فضل ذكرت ذكرت عليش ذكرت نعم فضل تزكية الله تعالى للمهاجرين والأنصار الفائدة الأولى مما بقي من فوائد مستنبطا من هذا المثل ونختم هذه الفوائد في هذا المجلس إن شاء الله تعالى الفائدة الأولى أن المبتدع في دين الله تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه وذلك أن الله عز وجل قد جعل القرآن والسنة سبيلا للعصمة وسبيلا للنجاح فإذا قدم المبتدع هواه وبدعته على دين الله عز وجل وعلى شرعه كان جزاؤه الحرمان والخذلان كان جزاؤه الحرمان والخذلان فهو ليس بناج بل هو هالك كل مبتدع هالك كل مبتدع هالك لأنه لم يعتصم بشرع الله عز وجل لينجو بنفسه في هذه الدنيا وفي الآخرة الفائدة الثانية أن العقيدة على منهج السلف الصالح وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان هي السبيل الوحيد للخلاص من الهلاك والضلال فلابد أن يكون نهج المسلم كنهج الصحابة وأن يكون فهمه كفهم الصحابة للقرآن والسنة وإلا فسيضل ويهلك فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي فدل هذا الحديث الذي هو حديث عبد الله بن عمرو على أن من سلك درب الصحابة الكرام ونهجهم في العقيدة والعبادة والإيمان نجا بإذن الله من الهلاك ألا ترى قول الله عز وجل فأنقذكم منها لقد أنقذ الله عز وجل المهاجرين والأنصار بشرع عظيم ودين كريم ولماذا يختار منهج الصحابة دون غيره لو اختير منهج الصحابة منهجا لما حصل التفرق ولما حصل الهلاك ولما حصل الضياع ولما حصل الضلال في دين الله عز وجل وذلك لعدة أمور أولا لأن الصحابة قد شهد لهم بالجنة وشهد لمن اتبعهم بإحسان كذلك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 كيف أن الله رضي عنه وسلمه من الهلاك ونجاه من النار وأدخله الجنة وفاز بكل ذلك الذي أعطاه الله فوزا عظيما أيضا لأن الصحابة مشهود لهم بالخيرية ألم يخاطبهم الله عز وجل بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قد يقول قائل هذه الخيرية هي للأمة عامة وليست لهذا الجيل فحسب فالجواب أن المخاطبين بهذا ابتداء هم الصحابة وهم أول من يشملهم في اسم الأمة لو قيل أمة محمد عليه الصلاة والسلام من أولها من سابقها يقال ذلك الجيل الذي عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام جيل الصحابة الكرام ولأنهم أول من تلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون واسطة فهم مباشرون للوحي ينزل الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يأخذون عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بدون واسق عن فلان عن فلان عن فلان فهم أولى بالدخول في هذه الخيرية وهم أسبق الناس إليها وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصorednos عن عمران وغيره قال خير الناس قرني ثم الذين نالونهم ثم الذين نالونهم وأيضا يقال إن منهج الصحابة في العقيدة والعبادة والإيمان هو المنهج الوحيد لمن أراد النجاة من الهلاك والضلال هو المنهج الوحيد وقد بين الله عز وجل أن من خالف طريقتهم أنه سيضل ولن ينجو من النار قال الله عز وجل ومن يشاكق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ولأن الله عز وجل طالبنا بالإيمان كإيمانهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإياك أن تغفل عن هذا الأمر العظيم ألا وهو سلوك منهج الصحابة الكرام الفائدة الثالثة أن الإسلام والسنة سبب من أسباب النجاة والنجاة من عذاب الله عز وجل هي الفوز العظيم كما ذكر الله عز وجل قوله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز زحزح عن النار ويكون ذلك بالإسلام والسنة فالسنة والإسلام الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام فاحمد الله على هذه النعم أن تكون مسلما ثم أن تكون سنيا يقول أبو العالية لا أدري أي النعمتين علي أعظم أن هداني الله للإسلام أو لم يجعلني حروريا أي مبتدعا كأولئك المبتدعا من الحروريا من الخوارج وكان الزهري يقول أدركت من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاه الاعتصام بالسنة نجاه فوجب شكر هاتين النعمتين أن هداك الله للإسلام أولا ثم هداك للسنة حين يتخبط الناس في البدع والأهواء وأنت متمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام الفائدة الرابعة أن الله عز وجل بين لنا الآيات الكونية والشرعية الله عز وجل بين لنا الآيات الكونية والشرعية وكيف بين لنا الآيات الكونية تبيين الآيات الكونية على صورتين الصورة الأولى بإظهارها أن الله عز وجل أظهر لنا الشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار فهذا بيان للناس هذه العلامات التي تشاهدها وتراها بعينيك تدل على وحدانية الله عز وجل تدل على ألوهية الله سبحانه وتعالى فإذن أظهر الله لك الآيات وبينها لك من الآيات الكونية الصورة الثانية بالاستدلال بها الله عز وجل أعطاك أو بين لك الآيات الكونية لتستدل بها مثال ذلك الاستدلال بالسنن الماضية على السنن الحاضرة كل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها معنى ذلك أن الله عز وجل سيهلك بعض هذه الأمة كما أهلك الأمم قبلها يهلك بعض هذه الأمة ولن تهلك هذه الأمة يقال بعض هذه الأمة بسبب الذنوب لأن الله عز وجل قال وللكافرين أمثالها إذن فاستدل بهذه الآيات الكونية التي بينها الله عز وجل لك أما تبيين الآيات الشرعية كآيات القرآن بينها الله عز وجل أتم بيان بل قال سبحانه عن القرآن ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء بيانا لكل شيء ما من شيء إلا وفيه من القرآن ما يدل عليه دلالة عامة أو خاصة وكيف يكون تبيين القرآن؟ قال أهل العلم على نوعين بيان عام مجمل وذلك بذكر القواعد العامة القواعد الشرعية العامة مثل الأمر بالإحسان والعدل قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وأنت ستجد أن هناك أموراً داخل بيتك وفي وظيفتك وفي عملك تحتاج أن تقيم هذا الأمر العدل والإحسان وكذلك أمر الله عز وجل بالصلاة وفرضها على هذه الأمة وهذه دلالات عامة وقد يأتي التبيين ببيانٍ مفصل كما أورد الله عز وجل في المواريث آيات فصل مقادير المواريث كم لكل شخص كم للذكور وكم للإناث البنات الزوجات الأخوات الأمهات الجدات النساء فرضيتهن في الميراث معلومة وضحها الله عز وجل بتفصيل في القرآن الكريم فهذا تبيين الله عز وجل الفائدة الخامسة أن تبيين الآيات سبب للهداية عند أن يبين الله لك الآيات هذه سبب في هدايتك يبين لك الآيات الكونية لعلك أن تتذكر وتتفكر يبين لك الآيات الشرعية لعلك أن تنتفع وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الفائدة السادسة محبة الله عز وجل لهداية الخلق فالله عز وجل قد بين لهم ليهتدوا بين لهم آياته من أجل ماذا أن يهتدوا يحب لهم الهداية يرضى لهم الهداية لكن من الناس من يسلك أسباب الهداية ومن الناس من يضل عنها الفائدة التي تليها إثبات الحكمة في أفعال الله عز وجل فالله عز وجل حكيم لا يفعل فعلا إلا ووراءه من الحكم ما لا يعلمها إلا هو فهو الحكيم في أحكامه الكونية والشرعية في الأحكام الكونية في الشمس لماذا خلقها الله هل خلقها الله عبثا كلا خلق الله السماء والأرض هل خلقهما عبثا كلا هل خلقهما باطلا كلا إذن فالله عز وجل يخلق الشيء لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى حتى لو رأيت بعض الدواب والحشرات الصغيرة قد تتساءل لماذا خلقها الله هل خلقها الله لحكمة هل جواب إن خفيت عليك هذه الحكمة فإنها ليست بخافية على الله عز وجل لأنه الحكيم لا يخلق شيئا إلا لحكمة الفائدة الأخيرة في جانب التعبير للرؤياء يستفاد من كل مثل مضروب في القرآن الكريم فائدة أو فائدة في تعبير الرؤيا. وذلك أن الشخص إذا رأى أنه آخذ بحبل في منامه يرى أنه آخذ بحبل كان أخذه للحبل قويا وشديدا هذا يدل على تمسكه بالدين لأن الله عز وجل قد وصف الدين بأنه حبل وعلى هذا تقيس الرؤيا، تعبير الرؤيا يتنزل على هذا المثل حبل تمسكه بشدة هذا معنى أنك ناج من هلكه. ناجٍ بهذا الدين بتمسكك بدين الإسلام فإذا رأيت أنك تمسك الحبل فتارة يخنص منك تأخذه بالأخرى وهكذا هذا يدل على ضعف في التمسك بدين الإسلام يدل على ضعف في التمسك وإذا رأيت أنه تأخذه مرة ثم يفلت عنك ثم تبحث عنه فتجده فهذا يدل على أن هناك بدعة تتلبس بها وأنت لا تشعر تحرفك عن دين الإسلام أيضا نستفيد من هذا المثل في ذلك التشبيه الذي ذكره الله عز وجل وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها يقال لو رأى راء في منامه أنه بين أن بين يديه حفرة عظيمة فيها نار. تلك الحفرة هي الكفر أو البدعة. تلك الحفرة هي الكفر أو البدعة. فإذا أنقذ منها سلم بإذن الله بالإسلام والسنة. وإذا هوي أو تلطخ أو لفحته النار فبحسب بعده عن الإسلام والسنة هذه أمثال يضربها الله عز وجل نستفيد منها مثل هذه الفوائد التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها نكتفي بهذا القدر وإلهنا وبارك الله فيكم